يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقون ولا يسرقون ولا يزنين ولا يقتلون أو لا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين. صينك ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم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 تقولون ما لا تفعلون كب رمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم, كأنهم بنيان مرسول